سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالب وبشر الذين آمنوا وآمنوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثورة الرزق قالوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج متهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأن الذين كفروا فيقولون ماذا أَرَادَ الله بهذا وسلا يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يدل به إلا الفاسقين الذين ينقدون أهدى الله من معلمي ساقه أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أي يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخبرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد تحبون الله فاتبعوني يحبذكم الله وينفر لكم ذنوبكم والله رفوض وحيم قل أتو الله والرسولة إن تألى فإن الله لا يحب الكافرين قل الله فإن فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعدها من بعض والله سميع عليم الله أكبر